خلصنا العلامات الأصلية والعلامات الفراعية كلها وهنبتدي بقى نتكلم على الفعل المضارع فصل يرفع المضارع وخاليا من ناصب وجازم نحو يقوم زيد الأصل في الفعل المضارع اللي هو ايه اللي هو بيرفع لو خلق من أداة نصب أو خلق من أداة ايه جازم أما لو وجد لو وجدت أدات مصد بينصب، ولو وجدت أجاد جازم بإيه بيجزم فبيقول أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا فده إجمع من إيه من النحويين كقولك يقوم زيد وأقعد عمر وإنما اختلفوا اختلفوا في إيه بقى في تحقيق الرافع له ما هو إيه اللي يرفعه فقال الفراء وأصحابه رافعه نفسه تجرده من النصب والجزم. يعني اللي بيرفعه اللي هو متجرد من النصب وإيه والجزم. وقال ال... وقال الكسائي حروف المضارعة هي حروف المضارعة اللي هي الياء والتاء والאלف اللي في إيه اللي بداية الفعل. يلعب العب تلعب. لو... هذه اللي ترفع. وقال ثعلب مضارعته للاسم يعني مشابهته له للاسم. ده علم علة للنحو يعني إيه العلة اللي خلت العرب يرفعوا لإيه فعل مضارع لما يكون متجرد من نصب الجزء وقال بصريون حلوله محل الاسم. اللي هو بيحل يعني بيحل محل الإيه الاسم. قالوا ولهذا إذا دخل عليه نحو أن ولن ولم ولما امتنع رفا يعني قالوا من قليلتهم قالوا إيه قالوا بدليل لما بيدخل عليه أن ولن ولم ولما يمتنع إيه رفع. لأن الاسم لا يقع بعدها لا يقع بعد أن ولن ولما, ولما فليس حينئذ حالا محل الإسم يعني في الحالة دي هو مش حل إيه؟ يحلش محل إيه أصح الأقوال الأول رأي ابن هشام أصح الأقوال إيه الأول وهو الذي يجري على ألسنة المعربين يعني المعربين بيقولوا إيه مرفوع لتجرد من النصب الإيه والجاد ويفسد قول الكسائي إيه بقى قلبك إيه اللي بيرفع هو هو في المضارع؟ فبيفسده إيه أنه أن جزء الشيء لا يعمل فيه يعني المفروض اللي بيعمل تعرفين يعني يعمل يعني يعني الفعل هو اللي بيرفع له الفعل فإيه هو السبب في رفع الفعل الفعل وهو اللي بينصف المفعول به فالفعل اللي بيرفع اللي عمل الفعل وبينصف اللي وقع على الفعل فده العامل فالعامل الأصل فيه اللي هو ايه خارج عن الشيء عشان هو اللي بيعمله ماشي فبيقول يفسد قولة الكسائي أن جزء الشيء اللي يعمل فيه ده جزء منه أحرف المضارعة دي جزء منه فما ينفعش يعملين وقولة تعلب يعني يفسد وقولة تعلب أن المضارعة إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة ثم يحتاج كل نوع من أنواع الإعراب إلى عامل يقتضيه يعني يفسد قول ثعلب اللي هو بيقول إيه اللي خلاه يترفع إذا ما فوش نصب ولا جازم مضارعته للاسم قال اللي الكلام ده صح مضارعته للاسم دي اختضت اللي هو يعرب زي الاسم ما يبناش زي إيه زي الفعل ولكن حدلاتي ما بنتكلمش في إعرابه ويعرب اللي لا إحنا بنتكلم هو إعرابه بالضمة ولا بالفتحة ولا بالقصر فدي من هاش علاقة بالإيه؟ بمضارعته للإيه؟ للاسم فاهمين؟ ثم ثم يلزم على المذهبين أن يكون المضارع مرفوعا دائما ولا قائل به يعني يلزم كلامه هنا اللي هو بيقول اللي هو مضارعته للاسم مشابعته للاسم يعني هي دي السبب في اللي هو يترفع، فلو هذا السبب بالتالي بقى إيه، طب السبب ده موجود لما وجدت أداة النصب موجود لما وجدت أداة الجزم فبالتالها إيه؟ فجدت رفع على طول ما بيحصلش ماشي؟ ويرد قول البصريين ارتفاعه في نحو هل لا يقوموا لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحضيط يرد بقى قول البصريين اللي هو إيه؟ قالوا ولهذا إذا دخل عليه نحو أن اللي هم إيه البصريين قالوا يحلولوهم محل الاسم اللي هو بيحل محل إيه؟ اسم. يعني انت ان يلعب ينفع تشيل لاعبا وتحط ان يلعب. صح? فما بيقوله بحالة رحالة اسمه. فبيقوله ايه اسم. بدليل اللي هو ان ولن ولم ولما لما بيدخلوا عليه. يا بتجزم يا بتنصب ما بترفعش فبالتالي لما دخلت عليه الحاجة اللي ما بتدخلش على الاسم ما ترفعش. فيبقى السبب في رفعه اللي هو إيه يحل محل إيه؟ الاسم فقال إيه يرد قول البصريين ارتفاعه في نحو هل لا يقومه لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحديد يعني يرد قول البصريين اللي إيه اللي الفعل المضارع بنقوله هل لا يقومه وبيترفع وهل دي حرف تحديد ما بتدخلش على الأسماء فلو كان زمان بيقولوا كان زمانها ما ترفعش مع ايه حرف التخديد هاي. علش الحتة دي صعبة شوية. دي ايه? دي عيلة للنحو يعني. مش في المرحلة بتاعتنا بس تراموها في الكتاب بنقوية بنقولها يعني. ويعني مش هتخصر يعني. ناسي? طيب. نيجي بقى في الكلام السهل شوية. ايه بقى أدو... اللي بي... إيه ادوات النصب اللي بتنصب الفعل الايه? المضارع. فينصب بلن. نحو ايه? لن نبرح. وينصب بكي المصدرية. نحو لكي لا تأسب وينصب بإذن مصدرة ماشي وينصب بإيه بأن تبقى أربع حاجات بتنصب الفعل المضارع لن وكي وإذن وإيه هناخد منها إيه واحدة أو اتنين كده فأول حاجة ينصب بلن نحو لن نبرح عليه إيه عاكفين يعني لن نزال عليها عاكفين يعني, يعني نفضل يا عليه عاكفين لغت مش هنسمع كلامك يعني ماشي لما انقضى الكلام على الحالة التي يرفع فيها المضارع ثم بالكلام على الحالة التي ينصب فيها وذلك إذا دخل عليه حرف من حروف أربعة وهي لن وكي وإذن وأن أربع إيه؟ حروف فبدأ بالكلام على لن لأنها منازمة للنصب بخلاف البواقي وختم بالكلام على أن لطول الكلام عليها يعني إيه؟ هو اللي عمل اصلا كل حاجة هو, اللي هو اللي عمل متن ولي بيشرحه فهو كل حاجة يجيبها بالدماغ يعني فبيقول ليه بقى بدأت بالكلام على الان لانها ايه ملازمة للنصب يعني طول عمرها بتنصب اما الحاجات التانية ممكن ايه في حالات ما تنصبش بخلاف الباقي وخاتم بالكلام على الان لطول الكلام ايه عليه. طيب ولن حرف يفيد النفي والاستقبال بالاتفاق يبقى اول حاجة يفيد النفي لن نلعب يبقى مش هنلعب ويفيد الاستقبال يعني لن نلعب في الزمن الايه مستقبل لكن ممكن نكون لعبنا لو قلت لن نلعب يعني ممكن نكون لعبنا قبل كده صح اما ايه بالاتفاق ولا يقتضي تابيدا خلافا للزمخشري في ام مودجي ام دكتاب عمله الايه الزمخشري ولا تأكيدا خلافا له في كشافه يعني ولا تقتدي تأكيدا خلافا له في كتابه برضو الكشاف بتاع التفسير طيب إذا مخشري من العلماء البلاغ الأقوياء بس مشكلته اللي هو كان إيه؟ كان معتزلي فمذهب المعتزلة كان مأثر فيه ومن تأثير مذهب المعتزلة عليه اللي هو زعم اللي لن تفيد إيه؟ التأبيد علشان يستدل بيها على ايه؟ لن تراني يعني لن تراني ابدا فيستدل بيها على ايه؟ لن تراني ما ربنا قال السيدنا موسى فيستدل بيها على ايه؟ على انعدام الرؤية يوم القيامة وده مذهب الايه؟ المعتزن ف... ف... ويزعم بقى لان ايه تفيد التأبيد ولكن العلماء قالوا لن تفيد نفي, الإيه؟ نفي في المستقبل ولا يلزم ذلك تأبيدا ممكن يبقى تأبيد وممكن لا مش لازم ماشي فبيقول ايه مما رد به على الزمخشري تحت الكلام ده في قوله إنه إن يعني لن تفيد تأبيد النفي أنها لو كانت تفيد ذلك لما كان يحسن ذكر لفظ الأبد بعدها إذا يكون ذكره بعدها تكرارا لكن ذكر الأبد بعدها ذكر الأبد بعدها وقع في فصيح الكلام لو قرأني نحو قوله تعالى ولن يتمنونه أو لن يتمنوا إيه أبدا فلها تفيد التأبيد ربنا مش محتاج لو الأبدتين صح ولكن ربنا جل الأبدة ليه عشان يبين اللي هو تأبيد بجد مش مجرد لن يتمنوه شوية وخلاص وفي قوله جلت كلمته ولن تفلحوا إذا أبدا وأما إفادة التأبيد في نحو قوله تعالى لن يخلق ذبابا في نحو قوله سبحانه ولن يخلف الله وعده فليس مما دلت عليه لن بل من دليل خارج يعني لن تفيد النفي وممكن النفي ده يكون للتأبيد وممكن إيه يكون مش للتأبيد ماشي يعني نفي المستقبل يعني نفي المستقبل في النسبة إيه اللي لن تراني يبقى هو نفي المستقبل والأدلة ذليت اللي هو لن يرى أحد الله عز وجل في الدنيا ولكن إيه في الآخرة يستطيع أن يرونه طيب ولا تقع لن نحن قلنا إيه آه ولا تأكيدا خلافا لو في كشاف قولك لن أقوم محتمل لأن تريد بذلك أنك لا تقوم أبدا وأنك لا تقوم في بعض أزمنة المستقبل هو موافق لقولك لا أقوم في عدم إفادة التأكيد يعني إذا مخشري كان عايز يقولي لن أقوم تفيد التأكيد أكتر من لا أقوم فإنشان بيقول لا هي زي بعض في حدة عدم إفادة التأكيد ولكن مختلفين في لن للمستقبل ولا للايه ماشي؟ طيب يبقى أنا ما أقول لن أقوم ممكن أقول لن أقوم ونقصد يعني مش أقوم إيه شوية يعني هعود كده شوية يعني وده في اللغة موجود ولكن مش معناها لن أقوم يعني مش عاد خالص عاد غرط يوم الإيام مش, مش عايش ماجد ماشي ولا تقع لن للدعاء خلافا لابن السراج ولا حجة له فيما استدل به من قوله تعالى قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين مدعيا أن معناه فجعلني لا أكون بإمكان حملها على النف المحض ويكون ذلك معاهدة منه لله سبحانه وتعالى ألا يظاهر مجرما يزاء لتلك النعمة التي أنعم بها عليه واختلف العلماء في مسألة هل لن تنفع الدعاء ولا لا فرأيي ابن هشام في الكتاب هنا اللي لن ما تنفعش للدعاء فابن السراج قال قال ربي بأنعمت علي فلن أكون الظهيرا للمزرمين دي للدعاء قال إيه قال يعني معناها فجعلني لا أكون ظهيرا للمزرمين فما من هشام يرد عليه بيقول لا طرامة ممكن نحملها على محمل ظاهر فيها اللي هو النفي يبقى نحملها على الإيه؟ على هذا الظاهر طرامة ينفع طب هل ينفع نحملها على هذا الظاهر هل ينفع آه، اللي هو إيه لو لن أكون ظاهراً للمجرمين يعني أنا بعاهدك يا رب ان انا مش هظاهر ولا اساعد مجرماً جزاء لترك النعمه التي أنعمت بها علي في المعنى ولكن الشيخ الشيخ عبد الغني اللي كان يبدل النحو رايه يعني الراجح اللي هي تنفع للدعاء ماشي وتحت كاتب هنا ذهب المؤلف في كتابه مغني اللبيب ليه كتاب بقى اللي هو أكبر من خطر الندى وهو أكبر أقوى كتاب في النحو كله مغني اللبيب ده اللي هو أعلى مستوى يعني. ماشي فذهب إلى أن لن تأتي للدعاء من يشام نفسه ومعنى ذلك أن الفعل الذي بعدها للدعاء واستدل على ذلك بقول الشاعر لن تزالوا كذلكم ثم لازلت لكم خالدا خرود الجبالي ماشي. يعني هو بيدعو يعني اللي هم يعني يفضلوا كده على طول يعني. طب إيه اللي خليه يقول اللي هو للدعاء قاله أن الفعل المعطوف بثم للدعاء فوجب أن يكون المعطوف عليه وهو قوله لن تزالوا للدعاء أيضا يعني يردت لن تزالوا كذلكم ثم لازلت لكم خالدا خلود الجبال فلا زلت لكم خالداً خلود الجبال يعني هو بيدعو اللي هو ايه لا يزال لهم خالداً خلود الايه الجبال فقالوا المفروض المعطوف زي الايه المعطوف عليه فبالتالي المعطوف عليه بقى ايه يبقى للدعم ولكن برضو بالنسبة للآية لو احنا يعني الدعاء ده بقى حاجة مجازية الاصل النفي اللي هو اللي هو اللي هو مفوش دعاء والايه والدعاء ده مجازي فالاصل نحملها على الظاهر لو ان الظاهر ما ما ينفعش يبقى نحملها على ايه على المعنى المجازي حتى لو قلنا ان تنفع للايه فاهمين ولا لا طيب بيقول ايه ولا هي مركبة من لا أن فحذفت الهمزة تخفيفا والالف والالتقاء الساكنين خلافا للخليل الخليل قال ايه قال ان دي اصلها لا وأن والهمزة حذفت تخفيفا والالف اتحذف التقاء الساكنين فهو بيخالف ذلك يعني بيقول لا هي اصلها لن ما كانش اصلها حاجة قبل كده ولا اصلها لا فابدلت الالف نونا خلافا للفراء برضو الفراء الايه اللي هي اصلها لا وبدلت الالف نون ابن هشام بيقول كل الحاجات دي مش مستهله هي لن موجودة لن والعرب تقولها لن واصلها لن فما كانش اصلها حاجه ثانيه ماشي طيب يبقى اول حاجة بتنصب لن ماشي ثاني حاجة بتنصب ايه كي المصدرية نحو لكي لا تاسى يبيل أن ناصب الثاني كي وإنما تكون ناصبة إذا كانت مصدرية بمنزلة أن ماشي؟ يعني أكينك بتقول لي ألا تأسى وإنما تكون كذلك إذا دخلت عليها اللام لفظا أو تقديرا فإمتى كي بتنصب وتكون مصدرية لما بتدخل عليها اللام لفظا أو تقديرا يعني تنفع تمشي في التقدير لو لقيتها ما نفعتش تمشي في التقدير ما بتنصبش كده يعني أنت لو قدرت لام السياق هيمشي يبقى دي بتنصب لو لقيت السيخ ما نصب ما مشيش يبقى كده ايه يبقى هي كاي بمعنى حاجة تانية ماشي طيب لفظا كقوله تعالى لكي لا تأسوا فهنا اللام موجودة ماشي لكي لا يكون على المؤمنين حرج ففي الحالة دي كاي هت ايه هتنصب فتأسوا هنا يبقى فعلا مضارع منصوب بايه اه ماشي فبحاسف الناس طيب لكي لا يكون على المؤمنين حرج يبقى يكون ايه؟ فعل مضارع منصوب الايه؟ بالفعل او تقدير نحو جئتك كي تكرمني يعني جئتك لكي ايه؟ تكرمني اذا قدرت ان الاصل لكي وانك حذفت اللام استغناء عنها بنيتها يعني يعني فان لم تقدر اللام كانت كي حرف جر بمنزلة اللام في الدلالة على التعليق وكانت أن مضمرة بعدها إضمارا لازم يعني في بعض العلماء قال تقدر اللام وبعض العلماء قال هتقدر أن ويبقى أن هي اللي بتنصب ماشي؟ فجئتك كي أن تكرمني يعني مش هتفرق المهم يعني في الآخر هتبقى كي اللي هي بمعنى لكي اللي هي بمعنى التعليليه مش كي بمعنى حاجة تانية ماشي؟ لو جت كي بمعنى حاجة تانية يعني السياق دي اللي هي معها ثانيه مش مش هي الناصبه الناصبه هي اللي هي لكي اللي اللي, هي اللي انت بتقدر ايه المصدرية قصدي ان انت بتقدر قبلها لا ايه يعني هي لو مش مصدرية بتقدر بعدها ان لا لا هي ان هي الناصبه ولا ايه لا لا لا هي دي اختلفوا يعني فيها كي المصدرية دي بتنصب فقالوا بتنصب ازاي فبعضهم قال بتقدر اللام لا اللاه ماشي؟ وفي الحالة ديت هتبقى ناصبة عشان هي فيها معنى المصدرية وبعضهم قال لا مش لازم تقدر اللام انت هتقدر أن بعديها فدي حالة واحدة بس اختلفوا فيها اختلفوا فيها قيل فإن لم تقدر اللام كانت خيح حرف جرر منزلة اللام في التعليل وكانت أن مضمرة بعدها المخدرة جميع يعني بعضهم بعضهم تقدر <تصفيق> اللام <تصفيق> <تصفيق> وبعضهم مقدرش اللمه وحط قن بعضيها. بس في الحالتين هي كيل ايه? المصدرية. بالسياق بتفهمها. بيلجئتوكا كايتو كريمان يعني اللي كايتو كريمان. علشان يا. لا في بس انا مش فاكر. استني كده. اهي مثلا هنا تحت مثلا كاتب ايه? ربما جاءت كي مختصرة من كيف. اي حالات بقى لين تحت العرب يعني. فالمضارع الذي يقع بعدها حين اذن مرفوع اذ لم يتصل به ناصب ولا ايه؟ ولا جازم. اذن مرفوع اصبت حرف ده. يعني دين حالة حرف ده. ايوه اوه ما هو معنى عشان كده لك الكي اللي انت اللي هي تنصب دي اللي هي كي بمعنى لكي. أما لو كي جات بمعنى حاجة تانية دي مش اللي هي بتنصف دي حاجة تانية فهو <تصفيق> بيقول هنا ايه مثاله هو بيولي ايه وذلك نحو قول الشاعر كي تجنحون الى سلم وما ثقرت قتلاكم ولضى الهيجاء تضرم وحط علامة استفاهة يعني كيف تجنحون <تصفيق> الى سلم يعني بيقول لهم ازاي بتجنحوا للسلام وانتوا لسه القتل بتوعكم مقتلين من شوية ونظل هيجاء تبطرموا يعني المفروض انتو تبقوا مجننين يعني ماشي ماشي <تصفيق> ماشي <تصفيق> ماشي طيب بيول ايه او تقدير نحو دي خلصنا قمناها خلص كده خلصنا كي ماشي ماشي يزاكم الله الله الله الله بنا باركه المرة جايزة ان شاء الله تفضل هي هي تعليلية يعني مصدرية يعني منافس معنا اه لا مصدرية يعني مصدرية يعني ايه يعني تنفع تبقى مصدر يعني ايه كي تأسوا يعني ايه المصدرية يعني ينفع هي مع الفعل اللي بعديها تقلبها اسم فتقول ايه أنت لعب. ان تلعب ينفعش تشيل تلعب تخط ايه لاعبا انا ماذا كي تلعب يعني انا فما زي اديت لك دي عشان كي تلعب فينفع تقولها لاعباً يعني ينفع تحط شيلها فدي كلمة مصدرية مصدرية يعني ايه يعني ينفع هي مع الفعل اللي بعديها يبقوا مصدر فهمت هو بتدي على كومنتك على يعني هي كي اللي بتنصب دي اللي هي بتاعه التعليل اللي هي اللي هي معناها لكي يعني عشان اللي معناها علشان هادي اللي بتنصب ماشي. اما لو جت بمعنى تاني غير علشان دي. انتبقى حاجة تانية. زي ايه زي كالي بمعنى كيف دي. ماشي? ماشي. الله وحمدك اشد ان لا اله الا الله ربنا بارك فيك وحفظك.